اشقي <تصفيق> وتضحيتي وصبري وجاهي ما حركت ساكن ولا يمكن التوف تغيب وعلش وقت بجاك ما هي، لو الفراق ضر والبعد مكتوب، دم الوصل ما بين ميدوناهي، يبقى الأمل موجود والعمر محسوب. يا بالعيون العيون النعسات السواهي ارفق بحالة لي من الحال مسلوب فيك انشغل وانت مقفي ولاهي لو لدت اللي قلت ما فيك عذره تحدد في هواك تجاهي، اجيك طالب حق وروحي مطلوب سحرك على حلي يشد انتباهي طعتك في ظلمك تحملني اذنوب احيانا حطني مسرح ولاهي اشيلها من كوس في لحن مسحوض دهاء يا في حضور الديواني لو قلت فنجان المحبين مشروح يعني وياني بس ياهي الله سوالف ما بين غالب ومغلوب وانتهى على تجريح قلبي تباهي وتصب سما الهجر في قاعة الكوف تري مقامك صدق ولا تظاهي فاسأل وكاد انك معقد قد ومنكو عشقي وتضحيتي وصبري وجاهي ما حركت ساكن ولا يمكن التوف تغيب ولا شوق كما هي. كيتو الامل وصل ما بين ميد وناهي يبقى الامل موجود والعمر محسوب يبقى الامل موجود والعمر يبقى موجود والعمر يبقى الأمل موجود والعمر محسوب.